وَإِن كُلُّ لَمْ نَجْمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنٌ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذِرَ مَن كان حيَّا ويحقَّ القول على الكافرين أَو لَم يَرُوَّ أَنَّ